على آله وأصحابه أجمعين قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه التبصير في معالم الدين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وصل الله على سيدنا محمد واله الحمد لله الذي فتابت على خلقه نعمه وترادفت لديه ملنه وتكاملت فيهم حججه بواضح البيان وبين البرهان ومحكم اي الفرقان ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب وصلى الله على سيد الاصفياء وخاتم الانبياء محمد واله وسلم كثيرا قال ابو جعفر ثم اما بعد ذلكم معاشر حملة الآثار ونقلة سنن الأخبار من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان من أهل آمل طبرستان فإنكم سألتموني تبصيركم سبل الرشاد في القول فيما تنازعت فيه امه نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بعد فراقه إياهم واختلفت فيه بعده من أمر دينهم مع اجتماع كلمة جميعهم على أن ربهم تعالى ذكره واحد ونبيهم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم صادق وقبلتهم واحدة وقلتم قد كثرت الأهواء وتشتتت الآراء وتنابز الناس بالألقاب وتعادوا فتباغضوا وافترقوا وقد أمرهم الله تعالى ذكره بالألفة ونهاهم عن الفرقة فقال جل ذكره في محكم كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقلتم هذا كتاب الله المنزل وتنزيله المحكم يأمر بالائتلاف وينهى عن الاختلاف وقد خالف ذلك من قد علمتم من الأمة فكفر بعضهم بعضا وتبرأ بعض من بعض وكل حزب يدلي بحجة لما يظهر من اعتقاده فيلعن على القول بخلافه فيه من خالفه ولا سيما في زمننا هذا وبلدتنا هذه فإن المصدور عن قوله فيهم والمأخوذ معالم الدين عنه منهم الأجهل والمقنوع برأيه وعلمه في نوازل الحلال والحرام وشرائع الإسلام عندهم الأسفه الأرذل فالمسترشد منهم حائر تزيده الليالي والأيام على طول استرشاده إياهم حيرة والمستهدي منهم إلى الحق فيهم تائه يتردد على كر الدهور باستهدائه إياهم في ظلمة في ظلمة لا يتبين حقا من باطل ولا صوابا من خطأ وسألتموني ايضاح قصد السبيل وتبين هدي الطريق لكم في ذلك بواضح من القول وجيز وبين من البرهان بليغ ليكون ذلك لكم إماما في القول فيما اشتجر فيه الماضون تأتمون به وعمادا تعتمدون عليه فيما تبتغونه من معرفة صحة القول في الحوادث والنوائب فيما يختلف فيه الغابرون وإن مسألتكم إياي صادفت مني فيكم تحريا ووافقت مني لكم احتسابا لما صح عندي وتقرر لدي من خصوص عظيم البلاء ببلدكم دون بلاد الناس سواكم من تراءى الروي الرويبيض فيكم واستعلاء اعلام الفجره عليكم واعلانهم صريح الكفر جهره بينكم واسغاء عوامكم لهم وترك وزعتكم الحاقهم بنظائرهم بقتلهم ثم صلبهم والتمثيل بهم حتى لقد بلغني عن جماعة منهم ان الامنيه بينكم بلغت بهم والجرأة عليكم عليكم والجرأة عليكم حملتهم على اظهار نوع من الكفر لا يعلم انه دان به يهودي ولا نصراني ولا مجوسي ولا وثني ولا زنديق ولا ثنوي ولا زنديق ولا ثنوي ولا جسم من أجناس أهل الكفر سوىهم، وهو أن أحدهم فيما ذكر لي يخط بيده في التراب اسم الله ويكتب بيده نحوه على اللوح أو ينطق، وهو أن أحدهم فيما ذكر لي يخط بيده في التراب اسم الله ويكتب بيده نحوه على اللوح أو ينطق بلسانه ثم يقول. قولي هذا الذي قلته ربي الذي أعبده وكتابي هذا الذي كتبته خالق الذي خلقني ويزعم أن علته في صحة القول بذلك أن أبا زرعة وأبا حاتم من الرازيين قالا الإسم هو المسمى فلا هو يعقل الإسم ولا يعرف المسمى ولا هو يدري ما مراد القائل الإسم هو المسمى ولا مراد القائل الاسم غير المسمى ولا مراد القائل لا هو الاسم ولا مراد القائل لا هو المسمى ولا غير المسمى بلاغه وعما فسبحان الله لقد عظمت مزلتها لقد عظمت مزلتها فسبحان الله لقد عظمت مزله هؤلاء القوم الذين وصفت صفاتهم الزاعمين انهم يعلمون أنهم يعملون ربهم بايديهم ويحدثونه بألسنتهم انهم, أنهم, أنهم يعلمون ربهم الله أنهم. فسبحان الله لقد عظمت مزله هؤلاء القوم الذين وصفت صفاتهم الزاعمين انهم يعملون ربهم بايديهم ويحدثونه بالسانفهم كلما شاءوا ويف ويفنونه بعد, إحداف بعد إحدافهموه كلما أحبوا لقد خابوا وخسروا وضلوا بفريتهم هذه على الله ضلالا بعيدا وقالوا على الله قولا عظيما وغير بديع رحمكم الله ان يصغي إلى مثل هذا العظيم من الكفر العجيب فيتقبله من كان قد أخذ عن آبائه الدينونة بنبوة السند الرشنيق ويقبل منهم عنه تحليل الزنا وإباحة فروج النساء بغير نكاح ولا شراء ومن كان داينا بإمامة من رأى أن المآثم تزول عن الزاني بإمرأة رجل بإحلال زوجها له ذلك وإن وَإِنَّ بَلْدَةً وُجِدَ فِيهَا أَشْكَالٌ مِمَّنْ ذَكَرْنَا عَلَى جَهْلِهِ وَعَمَى قَلْبِهِ اتِّبَاعًا وَسَلِمَ فِيهَا مِنْ سَفْكِ دَمِهِ جَهَارًا لَحَرِيٌّ أَنْ تَكُونَ الأَقْلامُ عَنْ أَهْلِهَا مَرْفُوعَةٌ وَأَنْ يَكُونَ الإِثْمُ عَنْهُمْ مَوْضُوعًا وَجَدِيرُونَ أَنْ يُتْرَكُوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَفِي دَجْذَلِ مَاءٍ غير أني تحريت بياني ما بينت وإيضاح ما أوضحت في كتابي هذا لذوي الافهام والألباب منكم ليكون ذلك ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فليدبر كل من قرأ منكم ومن سائر الناس غيركم كتابي هذا بإشعار نفسه نصحها وطلبه حظها وتركه لتقليد الرؤوس الجهال ودعاة الضلال فاني لم آلوا نفسي فيه وإياكم والمسلمين نصحا فإلى الله أرغب في حسن التوفيق وإصابة القول في توحيده وعدله وشرائع دينه والعون على ما يقرب من محابه إنه سميع قريب وصل الله على محمد النبي وسلم تسليما. السلام عليكم السلام عليكم. سيدنا الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير رحمه الله تعالى القول في المعاني التي تدرك حقائق المعلومات من أمور الدين وما يسع الجهل به منه وما لا يسع ذلك فيه وما يعذر بالخطأ فيه المجتهد الطالب وما لا يعذر بذلك فيه اعلموا رحمكم الله أن كل معلوم للخلق من أمر الدين والدنيا أن تخرج من أحد معنيين أولا من أن يكون إما معلوما لهم بإدراك حواسهم إياه ثانيا وإما معلوما لهم بالاستدلال عليهم بما أدركته حواسهم ثم لن يعد وجميع أمور الدين الذي امتحن الله به عباده معنيين أحدهما توحيد الله وعدله والآخر شرائعه التي شرعها لخلقه من حلال وحرام وأقضية وأحكام فأما توحيده وعدله فمدركة حقيقة علمه استدلالا بما أدركته الحواس وأما شرائعه فمدركة حقيقة علم بعضها حسا بالسمع وعلم بعضها استدلالا بما ادركته حاسه السمع ثم القول فيما ادركت حقيقه ثم القول فيما أدركت حقيقة علمه منه استدلالا على وجهين احدهما معذور فيه بالخطا والمخطئ وماجور فيه على الاجتهاد والفحص والطلب كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر وذلك الخطأ فيما كانت الأدلة على الصحيح من القول فيه مختلفة غير مؤتلفة والأصول في الدلالة عليه مفترقة غير متفقة وإن كان لا يخلو من دليل على الصحيح من القول فيه يميز بينه وبين السقيم منه غير أنه يغمض بعضه غموضا يخفى على كثير من طلابه ويلتبس على كثير من بغاته والآخر منهما غير معذور بالخطأ فيه مكلف قد بلغ حد الأمر والنهي ومكفر بالجهل به الجاهل وذلك ما كانت الأدلة الدالة على صحته متفقة غير مفترقه ومؤتلفة غير مختلفة وهي مع ذلك ظاهرة للحواس وأما ما أدركت حقيقة علمه منه حسا فغير لازم فرضه احدا إلا بعد وقوعه تحت حسه فإما وهو, فأما وهو واقع تحت حسه فلا سبيل له إلى العلم به وإذا لم تكن له إلى العلم به سبيل لم يجز تكليفه فرض العمل به مع ارتفاع العلم به وذلك أنه من لم ينتهي إليه الخبر بأن الله تعالى ذكره بعث رسولا يأمر الناس بإقامة خمس صلوات كل يوم وليلة لم يجز أن يكون معذبا على تركه إقامة الصلوات الخمس لأن ذلك من الأمر الذي لا يدرك إلا بالسماع ومن لم يسمع ذلك ولم يبلغه فلم تلزمه الحجه به وانما يلزم فرضه من ثبتت عليه به الحجه ولهذا تقول يقولون في الفتره انهم من الذي ما بلغتهم الحجه امتحنوا يوم القيامه فمن اجاب دخل الجنه ومن اصل دخل النار اما من بلغت الحجه قال الله وقال رسوله ليس له الحق من سمع اخبار الله ورسوله في الصلاه الزكاه الزكاة في الصيام في الحج في غير هذا وجب عليه وأخذ به إلى ضيعه أما من كان في جهات بعيدة لم يسبع القرآن ولا السنة ولم يبلغه شيء فهذا يقال له من اهل الفتره يسمى صاحب فترة ويمتحي يوم القيامه ويقمر ضيونها يوم القيامه فين أجاب دخل الجنة وين عصى دخل النار عفل الله عنك من لم تبلغه الحجه متصور في زماننا متصورا في زمان الوصول قد يكون بعض الجهات في الشرق والغرب قد يكون لا, لا عنده اذاعه ولا ولا عند دعاة الحكم الحكم لا, لا طم من وجود فإذا وجد من لا يبرأ تبلغه الدعوه فهذا حكمه وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول وجل وعلا وما كنا معذبين حتى نبعث الرسول فإذا كان في جهة في الغرب أو الشرق أو الشمال أو الجنوب ما يسمع ما اسمه القرآن ولا اسمه الدعات إلى الله فهو من البهائي نتحني يوميا يوم هذا بيه. هذا هذا على آدم ما ما ما على آدم نفسه أما الإنسان لا يخادل الرسول إياه لا هذا في الأصلات لا يو... ولا يو به يو هذا إلا إذا جاءت الرسل إذا كان في أطراف الدنيا فلعنك من سمع بالإسلام سماعا مشوشا لم يتميز ما, ما تقوم بحجة تقرأ هذه الآيات أو النصوص من رسول صلى الله عليه وسلم إذا كان سمع سماعا مشوشا لا يتميز ما, يتميز ما, يتميز ما تقوم به حتى يسمع ما يضمنه أحسن الله عليك فأما الذي لا يجوز الجهل به من دين الله لمن كان في قلبه، الذي لا يجوز الجهل به من دين الله لمن كان في قلبه من أهل التكليف لوجود الادله متفقه في الدلالة عليه غير مختلفة ظاهرة للحس غير خفية، فتوحيد الله تعالى ذكره والعلم بأسمائه وصفاته وعدله. وذلك أن كل من بلغ حد أن كل من بلغ التكليف من أهل الصحة والسلامة فلن يعدم دليلا دالا وبرهانا واضحا يدله على وحدانية ربه جل تناؤه ويوضح له حقيقة صحة ذلك وذلك لم يعذر الله جل ذكره أحدا كان بالصفة التي وصفت بالجهل به وبأسمائه وألحقه إنما مات على الجهل به بمنازل أهل العناد فيه تعالى ذكره والخلاف عليه بعد العلم به وبربوبيته في أحكام الدنيا وعذاب الآخرة <تصفيق> وما جاء الفطره فاذا نشاء هذا الفطره والعلم توحيد الله والايمان بالله وما جاءت بالرسل هذا نادي اما اذا بري من يهوده او ينصره او يمجسه او يقع الشيخ في الشرك لجهله ما عندها الا سار من نادي فتره نسال الله العافيه نعم عفوا وعافيه والحقه ما يكفي هذا لا يكفي هذا مجمر رحمه الله نعم. نعم وألحقه إن مات على الجهل به بمنازل أهل العناد فيه تعالى ذكره والخلاف عليه بعد العلم به وبربوبيته في أحكام الدنيا وعذاب الآخرة فقال جل ثناؤه قل هل ننبئكم بالأخسرين اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا يعني بعد من هو الحجة من اللي ما بلغته الحجة فهم من أهل فترة يمتحاني يوم القيامه فما جاءت به النصوص اما هؤلاء اتبعوا الهوى واتبعوا ما قلد عليها اسبابهم وهم يحسبون انهم سنه ما اجتهدوا ولا اتاتا. تعلموا النصوص عندهم فقلدوا غيرهم ويحسبون انهم مصيبون فهؤلاء هم الذين يعذبون لانهم تركوا النصوص واتبعوا الهوى نعم نسال الله نام. تسوى جل ثناؤه بين هذا العامل في غير ما يرضيه على حسبانه أنه في عمله عامل بما يرضيه في تسميته في الدنيا بأسماء أعدائه المعاندين له الجاحدين ربوبيته مع علمهم بأنه ربهم وألحقه بهم في الآخرة في العقاب والعذاب وذلك لما وصفنا من استواء حال المجتهد المخطئ في وحدانيته وأسمائه وصفاته وعدله وحال المعاند في ذلك في ظهور الأدلة الدالة المتفقة غير المفترقة لحواسهما فلما استويا في قطع الله عز وجل عذرهما بما أظهر لحواسهما من الأدلة والحجج وجبت التسوية بينهما في العذاب والعقاب وخالف حكم ذلك حكم الجهل بالشرائع لما وصفت من أن من لم يقطع الله عذره بحجة أقامها عليه بفريضة ألزمه إياها من شرائع الدين فلا سبيل له إلى العلم بوجوب فرضها إذ لا دلالة على وجوب فرضها وإذا, وإذا كان ذلك كذلك لم يكن مأمورا وإذا لم يكن مأمورا لم يكن بترك العمل لله عز وجل عاصيا ولا لأمر ربه مخالفا فيستحق عقابه لأن الطاعة والمعصية إنما تكون باتباع الأمر ومخالفته فإن, قا فإن قال لنا قائل فإنك قد تستدل بالمحسوس من أحكام، فإن قال لنا قائل، فإنك قد تستدل بالمحسوس من أحكام الشرائع بعد وقوعه تحت الحس على نظائره التي لم تقع، فإن قال لنا قائل، فإنك قد تستدل بالمحسوس من أحكام الشرائع، فإنك، قد. فإنك قد تستدل بالمحسوس من أحكام الشرائع بعد وقوعه تحت الحس على نظائره التي لم تقع تحت الحس ويحكم له بحكم نظيره ويفرق فيه بين المجتهد المخطئ وبين المعاند فيه بعد العلم بحقيقته فتجعل المجتهد المخطئ مجورا باجتهاده فتجعل المجتهد المخطئ مأجورا باجتهاده ولثم عنه زائلا بخطئه وقد سويت بين حكم المجتهد المخطئ في توحيد الله وأسمائه وصفاته وعدله والمعاند في ذلك بعد العلم به فما الفصل بينك وبين من عارضك في ذلك؟ فسوى بين المجتهد المخطئ والمعاند بعد العلم حيث فرقت بينهما وفرق حيث سويت قيل الفرق بيني وبينه أن من قيلي وقيل كل موحد أن كل محسوس ادركته حاسة خلق في الدنيا فدليل لكل مستدل على وحدانية الله عز وجل وأسمائه وصفاته وعدله وكل دال على ذلك فهو في الدلاله عليه متفق غير مفترق ومؤتلف غير مختلف وان من قيلي وقيل كل قائل بالاجتهاد في الحكم على الاصول انه ليست الاصول كلها متفقه في الدلاله على كل فرع وذلك ان الحجه قد ثبتت على ان واطئا لو وطئ نهارا في شهر رمضان امراته في حال يلزمه فيها فرض الكف عن ذلك أن عليه كفارة بحكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وذلك حكم من الله تعالى ذكره على لسان نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وطئ امراته في حال حرام عليه وطؤها وقد يلزمه في حال اخرى يحرم عليه وطؤه فلا يلزمه ذلك الحكم بل يلزمه غيره وذلك لو وطئها معتكفا او حائضا فاشعف الله عنك وذلك لو وطئها معتكفا معتكفا وهو غير صائم والا لصار حكمه حكم الواطئ في نهار رمضان أما لو وطئها في ليل رمضان وهو معتكف إذ الاعتكاف أكثر ما يكون فيه أو وطئها في صوم نافلة وهو معتكف فتغير الحكم بتغير الحال مع بقاء نفس الفعل في الجميع <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <مثل> وذلك لو وطئها معتكفا أو حائضا أو مطلقة تطليقة واحدة قبل الرجعة وفي أحوال سواها نظائر لها فقد اختلفت أحكام الفرج الموطوء في الأحوال المنهي عنها فيها الواطئ عن وطئه مع اتفاق أحواله كلها في أنه منهي في جميعها عن وطئه وليست كذلك الادله على وحدانيه الله جل جلاله وليست كذلك على الله جل جلاله وصفاته وعدله بل هي كلها مؤتلفة غير مختلفة ليس منها شيء إلا وهو في ذلك دال على مثل الذي دلت عليه الاشياء كلها ألا ترى أن السماء ليست بأذين في الدلالة من الأرض ولا الأرض من الجبال ولا الجبال من البهائم، ولا شيء من المحسوسات وإن كبر وعظم بأدل على ذلك من شيء فيها وإن صغر ولطه فلذلك افترق القول في حكم الخطأ في التوحيد وحكم الخطأ في شرائع الدين وفرائضه ولولا قصدنا في كتابنا هذا الاختصار والإيجاز فيما قصدنا البيان عنه لاستقصينا القول في ذلك وأطنبنا في الدلالة على صحة. ولولا قصدنا في كتابنا هذا الاختصار والإيجاز فيما قصدنا البيان عنه لاستقصينا القول في ذلك وأطنبنا في الدلالة على صحة ما قلنا. وأطلبنا في الدلالة على صحة ما قلنا فيه وفيما بينا من ذلك مكتفا لمن وفق لفهمه ويوانا و... هذه التوحيد هو مفتور عليها العباد ما من موجود وجل الفطرة فهوهو هودانا ونصرانا فمن تأمل الفطرة فلاهو الله للحق والتوحيد والإيمان مش لا في الشرائع فإنها لا بد فيها من أجلة صلاة وزكاة وصوم وحج وغيرها لا بد من ادله تفصيلية لا بد فيها من الدليل فإذا يضره الدليل فهو معلوم أما كونه يجهل توحيد الله وعبادته والإخلاص له فهذا هو محل النظر لأن الله ترى العباد على الايمان بالله وأنه ربهم وخالقهم وأنه رازقهم وأنهم مخلوقون هم مخطرون على هذا إلا إذا بلد يهوده أو نصره من أبيه وأمه وإله كما قال صلى الله عليه وسلم ما من مولود ينجر إلا فطرة فآبوا أو يهودانهم ونصرانهم ونجسان فإذا رضعه الله السلام منهم عاش على الفطره وعاش على التوحيد والإيمان وهذا قد يقول ناجرا فإن غالبا أن الإنسان إذا كل يبتلى بأهد من الذين يقودون الى الشرطه من ابيه وامه وغيرهم فلو قد او فرض ان انسانا عاش على الفطره عرف التوحيد كما قال المؤنث وفج له لكن في الغالب انه لا يجوز وحده من تكلف يبتلى بمن يقوده الى النار اليهوديه او الاصطناعيه او ذلك فلهذا يضله عن سبيل الفطره والفطره دليلها عنده انها عاش عليها فاذا بني بمن يقوده عنها ويضله عنها هلك وصر مع من قعده بخلاف الادله التفصيليه من جاء بها النصوص فهذه واضحه على الصلاه على الزكاه على الصيام على الحج وبهذا يعلم انه لا بد من الدليل وان من مات على الجهل والفترة فلا شيء عليه بل يوم القيامه الله يقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فان متى بلغ فلا بد ان يجد من يضله عن السبيل ما يعيش وحده هو عيش واحد مع جماعه والى بلده من الضالين والكافرين فيقودون الى النار فاذا كان ماشى على الجاهليه والفطره فهو جماعه كلهم الى الله جل وعلا ينتحنهم يوم القيامه لخبائث عليهم الله جل وعلا احسن الله إليك حديث ابي ذر حديث العطيط حديث العطيط ردع ب لثقل لثقل لذلك عليه تختارون تحسينه عمار بكثرتهم و بثقلهم في الرياض مع قوته شيء قوي قد قد قوي قوي قوي قوي و لكن يعط من شده الثقل اللي عليه و مع هذا لا حظر في ذلك بقوه السمع الله سكها جل و في الحكم عليه تختارون انه حسن الحديث تختارون تحسينه حديث بدر حديث العطيط تختارون انه حسنا لا أعلم في علا ما أعلم في علا لا في علا أقول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين قال ابن جرير رحمه الله تعالى واذا كان صحيحا ما قلنا بالذي عليه استشهدنا فواجب ان يكون كل من بلغ حد التكليف من الذكور والاناث وذلك قبل ان يحتلم الغلام وذلك قبل أن يحتلم الغلام او يبلغ حد الاحتلام وان تحيض الجارية او تبلغ حد المحيض فلم يعرف صانعه بأسمائه وصفاته التي تدرك بالادله بعد بلوغه الحد الذي حدّت، فهو كافر حلال الدم والمال، إلا أن يكون من أهل العهد الذين صلح سلفهم على الجزية، إلا أن أهل العهد الذين على الجزية، أو أقهر فمن عليهم. ووصف عليهم خراج يؤدونه إلى المسلمين فيكون من أجل ذلك محقون الدم والمال وإن كان كافرا وهذا اللي قال أولا فإن الله فطر العباد على الإمام به والإمام به وأنه رب العالمين فمن لم يقوم بربه يعني يعني يعني بأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم ويخضى العباد حقا يقتل الا لكم يكون من اهل الجزيه اليهود والنصارى والرجاء والمجوس فانهم يتركوا الجزية ويتحقن دماءهم بالجزيه اما هذا فليس له عهد فاذا كان لا اهد له وقد بلغ الحلم ولم يؤمن بالله ورسوله وجب قتله اما قبل الحلم لا لان الصائح لا يقتل لكن يقتل بعدما كبر الحلم ويصر على ما هو كهر بالله وضال هذا يستحق القتل سواء كان عربيا أو عجميا أو غيرهما من جميع أبقى العالم إم لا إذا كان له عهد وثمه أو كان لم تبلغ الحجة يقام على الحجة كان فترة يعلمون قال الله قال الرسول يعلمون حتى تسول عنه الجهالة فإن قال قائل فإذا كان الوقت الذي تلزمه الفرائض هو الوقت الذي ألزمته الكفر إن لم يكن عارفا بصانعه بأسمائه وصفاته التي ذكرت فمتى لزمه فرض النظر والفكر في مدبره وصانعه حتى كان مستحقا اسم الكفر في الحال التي وصفت والحكم عليه بحكم أهله قيل له لم يلزمه فرض شيء من الأشياء قبل الحد الذي وصفت غيره إلى له لم يلزمه فرض شيء من الأشياء قبل الحد الذي وصفت غير أنه مع بلوغه حد التمييز بين ما له فيه الحظ وعليه فيه البخس أي يخليه داعي الرحمن أي يخليه داعي داعي الرحمن وداعي الشيطان من الدعاء هذا إلى معرفة الرحمن وطاعته وهذا إلى اتباع الشيطان وخطواته كما قال الله تعالى, كما قال الله تعالى الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم وذلك قد يكون في حال بلوغ الصبي سبع سنين أو ثمانية سنين فإذا عرض له الداعيان اللذان وصفت في تلك الحال فهو مهمل بعد ذلك من الوقت السنين وربما كان ذلك قدر عشر سنين وربما كان ثمانية وربما كان أقل وأكثر وأقل ما يكون ست سنين وفي قدر ذلك من المهل وفي أقل منهما يتذكر من هو متذكر ويعتبر من هو معتبر ولن يهلك الله جل ذكره إلا هالكا القول في صفة المستحق والله هو الصواب هو السبع السنين قال بعضهم خمس وست ولكن هنا الصواب إن سبع في الغالب يفهم الجواب ويحسن وإذا صار قبل السبع يفهم ويعقب وما ربنا يزن والعلم. ولكن غالب, غالب الناس إنما يفهم ويعقل العقل الذي يستطيع أي يؤمر به سبع شيء كما بها الجموع او ذاته بصله سبع وقد يعقل هو ابن سته او خمس في وقد يتحمل الحديث ويرويه ويحفظه اذا كبد وسمعه ابن خمسه او سته ويحفظه لكن الغالب أن ابن السبع هو الذي السبع وابن الثمان هو الذي يستطيع ويحفظ ويفهم وما قبل السبع فالغالب أنه لا يضبط الأشياء ولا ولهذا بالرحمة الله انه لا يمر الله بلغ سبع نعم. ولكن لو عقل قبل السبع وفهم فالحفظ لله هذا خير زي. نعم يعني عفوا الله عنك الأمر مناط بالتمييز نعم تمييز سبع سنين لان في الغالب هذا وصف أغلب وما تكون شابع أو ولا يحفظ بعض الناس نعم عفوا القول عف نعم او قول و لا بعض النابغه طيب و خمسه و اربعه يسهم اكثر من بعض الناس اهل السبب بن جرير يقول انه من هذا احتج العلماء بمن حفظ محمود بن الربيع عقل مجه مجه النبي صلى الله عليه وسلم في شمعه وهو ابن اربع سندها و خمسين عقلها و ربطها رواها بعد كبر و كثير من الصغار يحفظون اشياء وقعت لهم في 50 والسيد يحفظونها ويرونها بعد كبارهم نعم يعني جيد ان تعلمه علمه النبي كبير جيد يجرب يعلمونه حتى يكتب النبي صلى الله عليه وسلم نعم تعلموا له هذا سهل يتعلم الانسان متقن نعم ابن مم. جرير رحمه الله. مم. ابن جرير. أما الناس في الصلاة وهو ابن ثمان سنين. ابن ثمان سنين. ناس صارب سبع. كما جاء في النص. <تصفيق> إذا كان ما يعقل مثل ما يقولون إذا كان يعقل ما هي فائدة؟ إذا كان يعقل بلغ السبع يومه أما إذا كان ما يعقل بعض الناس يكون غير عقل. غير عاقل. أبله مثل ما يقولون مثل يسمى معتوه هذا ما ما يكلف. حتى يحضر الله. عكا. القول في صفة المستحق القتل أنه بالله عارف المعرفة التي يزول بها عنه اسم الكفر قال أبو جعفر لا يستحق أحد أن يقال له إنه بالله عارف المعرفة التي إذا قارنها الإقرار والعمل استوجب به اسم الإيمان وان يقال له إنه مؤمن إلا أن يعلم بأن ربه صانع بأن ربه صانع كل شيء ومدبره منفردا بذلك دون شريك ولا ظهير وأنه الصمد الذي ليس كمثله شيء العالم الذي أحاق بكل شيء علمه والقادر الذي لا يعجزه شيء أراده والمتكلم الذي لا يجوز عليه السكوت ها شي عبد الله لان والمتكلم الذي لا يجوز عليه السكوت هذه هذه قاعد يقول معنا مقصود الجنس الكلام نقول يعني لما نتكلم نتكلم مو اذا شيء هذا كما قال في السنه وجما قال الله سك وقضى الصمت عن الاشياء ما انت لك ولا اشياء ويتكلم الى اشياء ويدع الى اشياء هذا هو شيء هزي عبد الله عنك. هذه العباره ليست على اطلاقها لأن صفة الكلام من لوازم الذات الإلهية المقدسة نوعا ومتعلق بالمشيئة أحادا، وقوله رحمه الله لا يجوز عليه السكوت يوهم أن كلام الله قديم أن كلام الله قديم مطلق، وأنه لم يزل يتكلمه كما تقوله السالمية الاقترانيه وكما تقوله الأشاعرة في المعنى النفسي. والصواب الذي دل عليه النقل والعقل أن الله لم يزل يتكلم إذا شاء بما شاء فالكلام إذن من حيث قدرة الرب عليه صفة ذاتية قديمة ومن حيث إنه تابع لمشيئته فهو صفة فعلية متجددة تبعا لإرادته ومشيئته فلا يجوز نفي السكوت عنه وقد جاءت إضافة السكوت الى الله عز وجل في أحاديث ومنها في الحديث الذي رفعه أبو ثعلبه الخشني رضي الله عنه وفيه وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان هذا؟ ف... ها؟ مخشنه؟ أنا عفو عنك ها؟ أنا هذا أمضي نعم صحيح هذا أصلاق المؤلف أنا غلط المؤلف له بعض كلمات الله يغفر له نفس نعم فالله جل وعلا يوصف بكلام ويوصف بالسكوت جل وعلا يتكلم إذا شاء فالكلام من جهة أنه ثابت لله وأساس صبات الآذاتية أمر معلوم ومن جهة أنه يتكلم إذا شاء صباتهم فعلية ثم قال على السنة والجماعة يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى وثمها مم وتم الحاشية نعم وقد جاءت إضافة السكوت إلى الله عز وجل في أحاديث ومنها في الحديث الذي رفعه أبو ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه وفيه وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها أخرجه الدار قطني وغيره وصححه النووي في الأربعين وأظن أن مراد الإمام بن جرير بالسكوت الذي هو ضد الاتصاف بصفة الكلام وهو الخرس تعالى الله عنه علوا كبيرا لانه في سياق في سياق الكلام قبله وبعده جعل لكل صفه ما يناقضها فالقدره ضدها العجز انتهى والمتكلم الذي لا يجوز عليه السكوت وان يعلم أن له علما لا يشبهه لا يشبهه علوم خلقه وقدرة لا تشبهها قدرة عباده وكلاما لا يشبهه كلام شيء سواه وأنه لم يزل له العلم والقدرة والكلام هكذا جميع الصلاة كلها الصلاة كمان فليقوا بالله لا يشابهها خلقه قدته كاملة علمه كامل وهكذا كلامه رحمته أضبه ونظاه كلها تليقوا بالله لا يشابه خلقة شيء نصبه إلا وعلا نعم فإن قال لنا قائل فإنك قد ألزمت هذا الذي بلغ حد التكليف شططا أوجبت له الكفر بجهل ما قد عجز عن إدراك صحته من قد, من قد عاش من السنين مئة ومن العمر طويلا من المدة وأنا له السبيل في المدة التي ذكرت مع قصرها إلى معرفة هذه المعاني قيل له إن الذين جهلوا حقيقة ذلك مع مرور الزمان الطويل لم يجهلوه لعدم الأسباب الممكن الله. معها طويل. طويل. عبد الله عنك. طويل؟ لا مطويل أصدر ينتهي قيل له. له إن الذين جهلوا حقيقة ذلك مع مرور الزمان الطويل لم يجهلوه لعدم الأسباب الممكن معها الوصول إلى علم ذلك في أقصر المدة وأيسر الكلفة ولكنهم تجاهلوا مع ظهور الادله الواضحه والحجج البالغه لحواسهم فادخلوا اللبس على انفسهم والشبهة على عقولهم حتى اوجب ذلك لهم الحيره واكسبهم الجهل والملاله ولو انهم لزموا محجه الهدى واعرضوا عما دعاهم اليه دواعي الهوى لوجدوا للحق سبيلاً نهجاً وطريقا سهلا وأي أمر أبين وطريق أوضح ودليل أدل دلالة من قول القائل الله عالم على إثباف عالم له علم وأي أمر أبين وطريق أوضح ودليل أدل دلالة من قول القائل الله عالم على إثبات عالم له علم انتهى المقصود فيها كلها مؤلف عند بعض الإطلاق والصواب أنه لا بد أن يكون هناك دليل بلاغ من الرسول وأصباعهم وأن إذا كان ما بلغت الرسالة معذور حتى يبلغ الرسالة فإذا يبلغ في الدنيا بلغ في الآخرة هم اهل فترة ولو ان انسانا ما بلغت الرسل ولا بلغ القران بالنسبه الى محمد صلى الله عليه وسلم يعتبرنا تجاهليه من هذه الفتره حتى يبلغ يوم القيامه والله جل وعلا يقول وما كنا معذبين حتى لا بعد الرسول دبي تعلم، بس الشهد لكن بالطبع قال الموقف عادلة كبيرة لكن وصل يعني قال على بس وصل عز وجل بالشكر يحتاج لنأكل نظر العين أول يتخلى من هذا أول من يتكلم ميذاش هذا دائما دائما لا تواصل دائما دائما أنا بتعلم بالشهادة من